وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَاعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي آخَر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء ابن نبيين والشمداء وجيء ابن نبيين والشغذاء وقضى بينهم بالحق وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَذُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ بوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يذنون عليكم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 قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَأَثِيقًا الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ ابوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طيبتم فدخلوا خالدين